قل تيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم فَأَقِمْ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من طبله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فجاؤهم بالبينات فنتقمنا من الذين أجرموا وكان حظا علينا نصر المؤمنين اللَّهُ الَّذِي يُرْتِلُ الْيَأْحَفَّ تُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْتُقُهُ في, فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ يجعله كتفا ويجعله كتفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يتبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلثين